النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية راية التوحيد شق الغيهبا وادحر الليل وشعي كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحيي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الرابع عشر من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة ثمانية عناصر من جيش الكونغو بصولة لجنود الخلافة في منطقة بيني خمسة عشر قتيلا وجريحا من الجيش الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة في الفلوجة جنود الخلافة في ليبيا يقتلون أحد رؤوس المرتدين في فزان البداية من ولاية وسط إفريقيا هلاك وإصابة ثمانية عناصر من جيش الكونغو بصولة لجنود الخلافة في منطقة بيني بعد التوكل على الله تعالى صال جنود الخلافة على ثكنة لجيش الكونغو في قرية بوفاتا بمنطقة بيني حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك ثلاثة منهم وإصابة خمسة آخرين ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية العراق من الفلوجة خمسة عشر قتيلا وجريحا من الجيش الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة في الفلوجة بتوفيق الله ومنه تمكنت مفرزة أمنية من زرع عبوة ناسفة في منطقة نعيمية جنوب الفلوجة أول أمس وتفجيرها على عربة تقل عناصر من الجيش الرافضي المرتد ما أدى لهلاك وإصابة خمسة عشر ولله الحمد على توفيقه وفي كركوك بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة لاصقة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة على طريق الرياض كركوك أمس ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة عنصرا من الشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية النجاتية شرق الحواجة أول أمس ما أدى لإصابته بجروح بليغة نسأل الله أن يعجل بهلاكه وفي البادية بفضل الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من استهداف نقطة حراسة للشرطة المرتدة بالأسلحة الرشاشة وسط مدينة ربيعة أمز ما أدى لإصابة عدد من المرتدين ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية ليبيا جنود الخلافة في ليبيا يقتلون أحد رؤوس المرتدين في فزان من فزان ذكرت صحيفة النبأ أن مصدرا أمنيا صرح لها بأن جنود الخلافة تمكنوا بفضل الله تعالى من أسر أحد رؤوس المداخلة الموالين للطاغوت حفتر أثناء اقتحامهم الأخير لبلدة غدوة في فزان وذلك في يوم الاثنين الثامن عشر من رجب ثم قاموا بقتله ولله الحمد وذكرت الصحيفة أن المصدر توعد على لسان المجاهدين في ليبيا بأنهم سيسعون بإذن الله تعالى إلى القصاص من كل المرتدين الموالين لحفتر وجيشه من المداخلة وغيرهم حتى يحكم الله بينهم وبين القوم الكافرين وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك وإصابة ثمانية عناصر من جيش الكونغو بصولة لجنود الخلافة في منطقة بيني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 شععي كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحيي المغربا أيقظ الشرق وأحيي المغربا